وخلق من أزورها ورسل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم أطيبا يا أيها الذين ناموا اتقوا الله أقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم وقال الله من ذنوبكم ومن يوطي الله ورسولهم فقد فهذا فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هذه هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشاوروا اموري مختزها طول كل محدثه بدعه وكل بدعتين ضلالة وكل ضلاله في نار ثم ما بعده اخوتي الاكار بعد تشقيق قبلها برحب بحاتم نسال الله عز وجل نفسي اني كنا على اخترق شديد عليك فكان واجب عليك أن تطمننا على نفسك نسال الله عز وجل ان الدين ونشر السنه وقم البدعه اللهم امين الله واياكم على كل خير تفضل اونگو بیلی نیوی نیوی نیوی وان <tune> کم فهي أرسل التوبة والحوبة بربه جل, جل فعلات لكنهم لم ومن ومنطلوا وأيضا تكبروا وتجبروا وحتى أنهم يعني أرادوا كفصل النبي صلى الله عليه وسلم انتبقت كلماتهم على ذلك لولا لا أن الله بن فعلات نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه الرابط لنا أسس الدولة الإسلامية ونشرى طالعا شراء ونقل الله لبنان به سبحانه ونقل الله لبنان وهما للظالمين نصيب فاق الله تعالى والذين تعارين اياتنا بينات تعرف وجود الذين كفروا المنكر يكادون اصوم الذين يذلون عليهم اثنا قل اتنبيكم بشد من ذلكم ان الله وعد الله الذين كفروا بالشر عليهم ايهاتنا بينات وهذا تعارين اياتنا في القران الكريم فضل الله ذلك علينا والسلام ورحمه الحمد لله زول أتى في نفس الوقت والتوقيت حيث صلى الله عليه وسلم أعرف أعرف ولذلك أردت أن أطمئن عليك يا حياتي لأسيما أني سمعت أشياء كذا فخفت عليك لذلك الله خلينا ونصلى الله بكل ملة ونصلى الله على الفعل أن يستلك الأمر كله دقة وجل ونصلى الله أني ثبت الخير هذا ألم ما حين أبدا نعم قالوا واتى اراى ان تطلع عليهم اياتنا بينات ونراى البينات في كتابنا عيدا في اولى والمعنى ان القران يتلى عليهم فيه الترهيب وفيه الترغيب وفيه الكلام عن ربوبيه الله الذي علا وعلى استحقاق الله الالهيه وان يفرض بالعباده ودعاهم جميعا الى ذلك وبينا لهم ضرب لهم الامثال وايضا الات الات المطلوبه او في علا طبين ذلك دليلا فإنهم سبحانه رب العظيم يعني كان فيهم الطغيان وفيهم كبر وفيهم أيضا الوطرسة أرادوا أرادوا الكفرة وأرادوا الرئاسة وأرادوا السلطان وقد كانوا يصلون إلى ذلك إن أمنوا وقالوا استسلاموا ربهم جلد في علاء لكن ما تراهم إلا إلا تغاث إلا تغاث وهم يتجبرون وتكبرون فقال الله جلت على وعند تكبر عليهم آياتنا بينات بينات هذه الات بينات هي جلالة ضحفة جدا على ان هذه الغايات واضحات جليات بينات فيها ما فيها من الحجة على على فيها ما فيها من الحجه على هؤلاء الفساق اصحاب الطغيان والهالجبره ومع ذلك فان الله جل في علاه قد مهد لهم امهدا لهم وارسل عليهم الرسل وبعث عليهم بالايات المعجزه حتى امنوا ولكنهم ارادوا عدم الايمان وارادوا ارادوا جحود ان اخذاهم الله اخذ عزيز مقتدر فان الله يملي الظالم حتى اذا اخذهم مفلت واذا ادت عليهم اياتنا بينات وهذه ايضا في ادله تحدد على مساله عقاريه مهمة ما هي طالت واذا ادت عليهم اياتنا بينات تعلم وجود الذين كفروا منكر هذه قد تكون يعني لطرفين متنازعين يعني مساله ما ما شاء الله طيب كيف <تصفيق> ممتاز يا جهي عبد نعم هو الكلام عضو الجهاز. ممتاز عزا الله <تصفيق> بوريك لعبد الله الشفعي ما استيصابت الآن انت. طيب كيف ذلك؟ المغلوط يخلي كيف ذلك؟ ممتاز مسألة بأيضا أتى بها عضو ممتاز ممتازين. ممتازين. لكن التوضيح من الأهمية بمكان تاجيب أقار قال لقران كلام الله نعم هذا صحيح هذا صحيح آياتنا وهنا قد, قد, قد أضيفت إلى اللهم كل حالا ولضافه هنا حقوق للموصوف ساعة الله نعم هو طبعا أجل شيء في قول آيات بينات في مسأد العوذب الجاهل الذين يقولون بعدم العوذب الجاهل يستدلون بهذه الآية والذين يقولون بعدم العوذب الجاهل يستدلون بهذا الآية يبقى الطرفان يستدلان لهذه الآية الذين يقولون بالعذر بالجهل يستدلون بهذه الايه والذين يقولون بعدم العذر بالجهل يستدلون بهذه الايه والسؤال لكم كيف ذلك الذين يتدلون بانها بان هذه الايه يعني ليست دليل لمن يقول بعدم عضو الجنب يقولون الايات نفسها بينات لا تحتاج لباب الايات نفسها بينات لا تحتاج لباب يبقى اذا المساله هنا على بلوغ الايات لا على تبيين الايات لقول الله كما يقولها لأنذركم بي ومن بلغ ومن بلغ قالوا إذن هي بينات, هي وحدها بينات إذن, إذن لا نحتأل إلى تبيهن فبلغ فقط تكون الحجة قد أخيمة هذا وجهة نظر من يقول بعلم العوض بالجهل الذين يقولون بالعوض بالجهل يقولون عندما فضرنا وإذا تتلع لهم آياتنا بينات هذه فيها جلالة أن أكأيات ليست بينات والبيان فيها على النبي الأمين لقوله وأنزلنا لك الذكرى لتبجنا لتبين أن نسي من نزل إليهم فيحتاجون إلى البيان فإذا إخامة حجة رجل شبها لا تكون إلا بالبيان فكانت حجة لمن قال بالعذر بالجهل وهي لمن قال بالعذر الجهل أقرب منها لمن لم يقول بالعذر بالجهل هذا الهمية بالمكان لذلك قلنا لأنه لا بد من التوضيح والبيان لقول الله تبارك وتعالى وانزل الذكر وتبين للناس ما الزراء لهم وهنا الامعان في اقامه الحجة على هؤلاء لان النبي بلغ مبين ولسان حال من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مبين لهم واذا تلت عليه الاياتونه بينات تعرف وجوه الذين كفروا المبتر بعدما استبان الحقائق وعلموا بان الله جل وعلا هو الحق وانه هو المستحق للعباده وحده لا شريك له فألا وإذا تتلع عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذي أكفر المنكر فترهم يعني تمعارت وجوههم تغيرت وجوههم لأنهم كما قلت لا أقبلون آيات الله جل في أولها لا أقبلون آيات الله جل في أولها وترهم يعانزون وهم طغاث وعندما تتلع عليهم آيات ويعلمون بأنها الحق يجحدون بها كما قال الله جل في أولها في العام أن الأمم سبقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا معلوًا ورجالك قال الله العرب بنبيه سبحانه الله عليه وسلم طالا بأبيه وأمي قال قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قد أدتهم الآيات ظاهرة بحجرية ومع ذلك لم يؤمنوا بها ولم يضطروا بها ولم يتعبدوا الله بشعلات هذه الآيات وما سرعوا في الذين كفروا اعاندوا وجحدوا وقال الله من كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حلاره من السماء واذا تسلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا كفروا وهدروا فلان هذه الايات الواضحات اذا ذكرت اذا ترت ودقت وذكرت للذين امنوا وجدت كما قال الله عنا ان الذين يؤمنون بالله ينشرح له قال الله جلس حلال إنهم لدينا إذا ذكر الله أجلس فرهم وإذا تلت عليهم آياته زادة الإيمان وعلى ربهم يتوكلون أما الذين كفروا فطرى منهم المنكر في أوليهم يكادون أسطون بالذين يكلون عليهم آياتنا وإذا تدل عليهم آياتنا فإن تتعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وأنت من العلمات لتعلم لتعلم المنافق وتعلم أيضا الكافر والفاسق فانت ما ما ان ان تاتى عليهم ايات الله جل وعلا ففي رد رد الفعل عنهم تعرف كيفهم عدونا وعدونا اصولهم ويعادون هذا الدين الاغر قال وإذا تطلع عليهم اياتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يطون الذين تكون عليهم آياتنا فقد افهمت بكم مشارد دينكم قال يكادون وانا للمقاربه يكادون يطغون يفتشون ووالدلال انه جبا برهم بانهم ياتون الان الدين فيعني في يجاب اولهم يخوفونهم هكذا كان كفر الفراعنه معي الاسلام يكادون يطغون يفتشون ويوقعون بمن يكل من مسعود اغلام الله يعني كان يتراجع مرة ويقرأ مرة ففي ذات مرة قام فضلع القرآن في صحن الكعبة سَمَ تَرَكُوهُ ضَرْبًا وَمَ تَرَحُوهُ إِلَّا سَابْ صَابْ فَطَلَعُ الْأَرْضِ كَأَنْهُ مَيْتَ الغرض المقصود بأنهم ما تركوا أحدا يكتر هذه الآيات أُم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لأن لكم تغربون يكادون يخطون بالذين يكدون عليهم آياتنا قل أفأونبئكم بشر من ذلكم قل أفأونبئكم قل يا محمد الأولى من المكة الذين قد تجبروا وتكبروا وكان صغيان علمهم وشعارهم قل أفأونبئكم يا محمد قل لهم ذلك أفأونبئكم بشر من ذلكم أنتم الآن تخطونا تخطشون بأهل الإسلام تعزمون أهل الإسلام الدعوة، تريدون وقت الدعوة الإسلامية أفأناك فيكم بشر من ذلكم أي بأشد عليكم وأكره إليكم من تماع القرآن النار وعداء الله الذين كفروا شر من هذا أنتم الآن يعني تضيق صدوركم وتنظرق قلوبكم عندما تسمعون القرآن فبيوم يوم ما في حجة وما في بيان، وما في بلاب قد انتهى الأمر عند المليك الديان النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير النار وعدها الله الذين كفروا وأنا هو الله د pugctions إذا، قالِ صدقاً어줄اً وإذا وعدِ وفَارو هوفا وقد قَيَّذَ النار من أهلفاً كفروا warn sociedad فبئس المصير وبئس المذوء خالدين فيها أبدا لا كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وإذا لمذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون قال فأو نبلكم بشكل من ذلكم النار عذاب الذين كفروا والنار عذاب الله الذين كفروا وبئس المصير وهذا عيدوا الله لنا شعلا والله يبق وهذا ما من الإلعاب والتخوير والإرهاب لهم حتى يفيئوا إلى ربهم لفعلا لكن أنا لهم ذلك وإن كان الله يريد أن يغيرهم فمن ينفعهم من كان الله عليه فمن ثم النداء يا أيها الناس يا أيها الناس مكان وكلمنا على الشرك فعجيباً أفضل يا الناس ملأت البلاغيه البلاغيه بقول يا ايها الناس لما قال بسم الله هنا يقول فاضل من سادات الناس سيد أمجد صحب القرآن عالمية رسالة من تاب أخذها الناس كافة ومسلمين وكافرهم تذية المظلم حجة على هذا كلام جيد هذا كلام جيد هل الكفار مخاطبون من الشريعة لا يوجد مساء الفقير يقال فيها العموم فاجة من بر وفاجة نعم هذا صحيح و و و والسؤال ليما عموم الخطاب مع جاء الناس عموم الخطاب البانيه هنا البانيه في هذا الباب يا ايها الناس فيها دلاله وحديثا على تبشئه شرك وضرب المثل فيه ليحذر المؤمنون من الوقوع من الوقوع فيه وهيرجع الكاتبون عن الشرك الذي وهم فيه هذه اللمحه اللفته البانيه العموم الخطاب في هذا الباب اولا يحمدوا يحمد اهل الايمان ربهم تالشعولات على هذا الفضل قول ده وبهضل برحمته من ذلك فليفرح هو الإسلام والإيمان والتوحيد ويعلم مشاعة الكفر والشرك فينقى بنفسه عنه وأيضا ليرجع أهل الكفر عن كفرهم والشركين بالله ولا فإن المستحق للعباد وحده لا شريك له هو الواحد فإن تأيان سبحانه وتعالى قال الله تعالى يا أيها الناس عموما يا أيها الناس دورب مثل فاتتمعوا له يعني دورب لي مثل والمتكلم هو الله جلالك علامه ضرب لي يعني جعلوا لي أندادا وجعلوا لي شركات والله قالوا أحد لحد في علام لما جمع الله رب في صلب أبيه وقال أرأيت لو كان لك من في السماد والأرض جاء من مفتديا به من هذا, هذا الأداد أجل رب العالم من النار فقال الله نعم قال تردت منك أنه أهوى لذلك أن تقصو بأبيك تردت منك أن تعالون أن أتشرك بي شأن فأبيت إلا الشرك لذلك قال الله تعالى أنه نشرك عن الشرك وأن عمل عمل أشرك به مع الأجل تردت وشركه فكانه قال من أظلم ظلم وأخرح ذنب أنهم ضربوا لي مثلا وقد قال الله جاء الله عنه فهل تعلم له كمية قلوا الله أحب الله صمت لم يرد ولم يورد ولم يكن له كفون أحب بذارت الله نعمه لو كان في لو كان في ماءاته الا الله لذبكك وخلض على اثاره ولو كان رحمان ولدا فانا اول العابدين وقال الله تعالى قال الحمد لله الذي ما اتخذ هذا ولقد لو شعيب الملك لما يقولون نازل وكبروا تكبيرا وقال الله يتألت وما تنازل إلا بأمر ربه قال فقرأت تعلم له سمية سبحانه حشاء هو الواحد رحد قال أيها الناس الأمر جلل الخطب جلل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله كالأصلام والأخشاب وما يعبدون دون الله إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا يتبعوا له وهي رمز ذواب شيئا لا استنطذوه منه بعض الطالب والمطلوب فاتذكر جعلوا الاصنام شركاء لله جل جل في اولاد وضرب الله الاذى وقال اسمعوا وعوا هذا هذه الدرسه ان الذين تدعون الا تعبدون هو نظام من عباده جاء الحديث عبادة. ان باهوب وهب دون الله ان تعبدوه من دون الله ذو الجلال بنا الاصنام التي اخترعتموها من دون الله ذو الجلال ان الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو لتمهله لا استطعنا لذلك سمينا ورجاله ترى باننا الضاجة الفعلان ضرب المثل للذباب لكسرته ولهوانه وأيضا لقبشه كما أن الشرك من أقبع ما يكون الشرك وأقبع ما يكون من جنب يقع فيه آآ الإنسان <تصفيق> لن ذبابا ولا يتمعوا له جميعا هذه الأقنام لا يستطيعونها أن يخلقوا ذبابا وهو أهوى ما يكون هما ستعون لذلك سبيلا وهي على نفسهم وعجزهم والناء الذي فيه النفس والعجز لا يكون ربا بحال من الأحوال طال لا يخلقوا ذبابا ولا يتمعوا له يعني هذه الأخطان ولو لخلق الذباب لا يستطيعون خذ أهوى من ذلك هذا الترقي نحن لا يستطيعون خلق هذا الذباب وإن اجتمعوا جميعا ولو سلبهم من الذباب شجع لا تستطيعون ان يستنبطوه من لا تستطيعون ان ذلك جميعا وهي تذبحهم يعني الذباب وهي تذبحهم وخيل الاثمان كما قال ماذ كان نصوله صمام الزعفران فالف فيات الذباب اختلص طاب جوي كان طيبه اصنام عجن طيبتهم شيء من الحلوه كالعسل وانا فاص فلا تستطيع هذه الادعاءات الزعومه الباطلة ما منع عنها ولا منع على ما تستطيع ما يستطيعون نك الذباب ولا قتل الذباب وقيل بل اهوى من ذلك هذه اقامت عبادهم لله ولكنهم استعنوا لها بعباد فوضعونها أمام آلياتهم المزعومة للطلطرة فيأتي الزباب عليها فلا تزعون انظار الطلاب منهم الحال من الأحوال كان قال تعالى لا ما يستنفذوه منه يا أيها الناس ضروا مثلهم فاستمعوا له إن الذين تزعون من دون الله لي أخرقوا الزبابة ولا يتمعوا وإن يسلوهم الذبان شيئاً لا يستنخذه من ضعف الطالب والنصور <تصفيق> واختبت عن التفسير من الطالب والنصور يعني مدى الأولى لا يستطيعون في حال الحوال أن يستنخذه من الذبان كما أنهم لا يستطيعون فضل الذبان لا يستطيعون أيضاً مجابهه الذباب لا تستطيعون ان ذلك سبيل وان سابهم شيئا لا تستطيعون انقاذ منه بحال من الاحوال نعم قالوا تعالى لا تنقذو الا من ضعف الطالب والمطلوب بل الطالب هو الطالب والمطلوب الذباب ضعف الطالب ارقام لا يكون نفعا ولا ضرا ولا يكون حياه وموتا ولا حياه لا لا يكون شيئا الطالب الصنم والمقصوم الزباب وذباب أيضا أهوى وصلاة لله طالب وقيل الطالب الزباب يطلب ما يصبه من الطيب ومن الطعام الذي على الصنم والمقصوم الصنم يطلب thousands منه سلبه ما, عليه ما, ما سلب منه وهذا جاء عن العباب وقيل الطالب عباب الصنم يطلب التقرب بعبادته والمقصوم الصنم هذا ما يقول الضحاف هو قريب قل... فإذا قال الضالب على زمن ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس ضيب مثل فاستمعوا له إن الذين يتبعون من دول الله لا يخلقوا ذبابا ولا له وإيستمعوا من ذباب شيئا لا يستخدموا منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب تلاهد حديدا على ضعف الطرفين وأنه على نفس فلا تكون روبية لناقص سمعين أضغر فيه أنا اندي اندي على وين دي ام دي لو سؤال سريع من احترافيه ايضا مستنبطه الرد على الاسئله بغض أن الكفر للقرآن هو سبب هداياته بغض أن الكفر للقرآن هو سبب هداياته لكن لم يأخذ بسر صحة القيامة لكن أرجو أرجو من أين تنتدى هذه الفائدة صحة القيامة موضع من جدا ممتاز يا استاذه ممتاز ماشي ضرب طب ممتاز اذا ممتاز ايضا من موضع افضل هل كمان بالمه نعم هذا ها. نعم هناك موضع اخر ايضا ينتزع منه المثل نعم زول هناك موضع اخر هنا لا غروة لا عجب إظهار ضعف حجة المخالب من أجل إظهار الحق فهذا في ضعف الطالب والمخصوص هو المتدع من المكان آخر في قولي أفأنا بشر من ذلك لو في اعترأ فضلوا طبق من الحرام في العبادات او النشاط يعني اضرب مثلا احسان يعني ايه عبادات يعني لما يكون في اسئله تبع الدفتر سيبها بس انت ماشي السؤال ايضا حكم تاع طريق الامر بمنع شخص من الدعوه أو من الامامه بالناس السمع والطاعه وان اشاء فهو محاسب عند ربه اذا فعل ما دام ما دام لا يامر ب فله على الجميع السمع والطاعه ما لم يامر بمعصيه وان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعه وايضا لا ينبغي ان يدن من طاع انه لو نذع يد من الطاعه تكون فيها ما فيها من مفاسد يعلم ما كسب مالاً حالة ومتابعة من المشروع المتسجرية من المال الحرام لا يأخذ المال هذا إلا ما كانت مو كفايا ثم إذا استجد مالاً حلالاً يبدأ المشروع بي رجل أخونا صلى الله عليه وسلم أن أتقدم يعني خشية الرياض ترك العمل خشية الرياض الرياض فليتق الله إن كان مقدماً فليتقضم يعني أريد أن أشكر أيضاً في الله وكل ما خريص السفرينية أعتقد تلفي من نشر أكثرها وسيكمل للنشر قريبا نسأل الله للفعلان نرضى عنك ونجعل ذلك في ميزان حسناتك ونجعل كل من ينتفع بها في ميزانك علوا عند ربك للفعلان ما أعيدنا منك إلا كثيرا الفعل في هذه الخيرات صراحة أنت يعني ما أدري ما أقول طوقتنا بحصن الفعال هذه نحن أطرى لك في هذا الباب أنا عن نفسي أقول لك ذلك أنا أسير لك في هذا بما تقدمه من مجهود عالي خدمة لطلبة العلم جميعا فما أدري ماذا أقول طوقتنا بهذا الإحسان وما أدري أنا لا أستطيع أن أشكر لأنني أعرف أن طلب العلم في فضله ومجهوده وعمله وأرقه في هذا الباب يرتقي عند ربه ارتقاء يعني لا يرتقي أحد قط إلا من جاء بمثل ما جاء به فأنا لا أستطيع شكرك حقا لا أصلا شكرت لكن ومرت الشرع أقول جزاك الله خيرا والأمر الثالي أعلم أن الله سيشكر لك وهذا خير كبير وما كان لدي داما أتصل وما كان لدي داما فتح شكر الله لك وأحسن عليك لكن وجوبا العفال مدة أن يظهر ونسبة العلم لأهله من أوجب الواجبات يعني العلم لا يكون فيه بركة إلا أن ينسب لأهله فهذا فضلك ومجهوذك مشهود وما أحد استاع أن فشكر الله لك علي ما صنعته وحسنته ونسأل الله أن يجعل ذلك بأسره نفعل للأمة بأسرها ويكون لك فيه الأجل العظيم عند ربك للك وأن ينفع به الطلبة العلم جميعا يزاك الله وكل خدمة أدخل الله عليك السرور كما تحصل آينا وتخلحانا السرور إلى المؤذبة عن المضربة وقلنا ما تقابل عن المضربة أن أفرع عن شروط الباية لنفذ انتظار فيها حتى صح المربط هنا المسألة إذا كان في المسألة